ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده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 لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا إن وعد الله حق يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن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 من كان يريد العزه فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه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 وما تحمل من أمثا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره, ولا ينقص من عمره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 كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حذية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في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 إنما تُذِرُ الَّذينَ يَخشونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةِ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ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 إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثمرات مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا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 ما يخشى الله من عباده العلماء؟ إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقام الصلاة وأوفقوا وأو. وقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إن الذين يتنون كتاب الله وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم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 ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن ان ربنا لغفور شكور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 والذين كفروا لهم نار جهنم لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون في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 فلن تجد لِسُنَّةِ الله تبديلا ولن تجد لِسُنَّةِ الله تحويلا أَوَلَمْ يسيروا في الْأَرْضِ فينظروا كيف كان عَاقِبَةُ الذين من قبلهم وكانوا أَشَدَّ منهم قُوَّةً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 ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ولو يُؤَاخِذُ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فَإِذَا جَاءَ أجلهم